واخرى لم تقدر عليها قد احاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لوال ادباركم ما يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا